أعوذ م الله من الرحمن ش الرحيم

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما

ا ل َّ ذ ِ ي ن َ من ِ قبلكم َُِْْ لعلكم َََُّْ تتقون َََُ يَا

はい。Hey.

و َ أ َ ن ْ تصوموا َُ خير ٌْ لكم َُْ

قم الليل الا قليلا, قليلاً. نصف

Meanwhile...

n o o o o o o

اقرا باسم ربك الذي خلق, خلق

m e l i k e

ولم يكن له كفا احد ولم يكن له ولم يكن كفاً

ولم يكن له ك ف ن أ ح د

ولم يكن له كفوا